بالقلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى Ali وصحبه وسلم.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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على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 بصار وضياءها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفاء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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على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 العنا سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إبت وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم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 مدٍ طب القلوب ودواءها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعالي وصحبي وسلم. اللهم صل على سيد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 دواء، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء، وعافية الأبدان.